أنا رجل يحب فلسطين أنا رجل يحب فلسطين وأقسم أن أظل على حبي لفلسطين وأن أعلن فلسطينيتي أمام عيون القبيلة فمنذ الطفولة كنت أكحل عيني بليل فلسطين وكنت اوحن يدي بطين فلسطين وكنت ازين ثوبي ليشبه زيتون فلسطين انا رجل لا يشابه اي رجل مزاجي ان اتزوج يوما صهيل الخيول الجميلة فكيف اقيم علاقة حب اذا لم اتعمد بماء البطولة انا رجل لا ازيف نفسي وان مسني الحب لوماً فلست اجامل بصراحة انا رجل من ساحل فلسطين فبين عيوني تنام حضارات كنعان وفوق جبيني تمر شعوب وثلاطين فحيناً انا لوحةٌ من حطين وحيناً انا راية صلاح الدين وطورا أنا ظل كرمة فوق قبر زيجنين وليل تعورتي هي تحرير كل فلسطين. زوجي تحت ظل الشيوخ وضوء المشاعل، وزفافي أهزيج ام شهيد وزغاريد رصاص وقنابل. وماذا يعطي الرجال من الحب؟ إلا وقفة عز وقصيبة شعر لامرأة تماثل وماذا يريد الرجال من المجد أكثر من أن يكون بريقا وهاجم في عيون طبايا تقاتل سلام على ذكريات بشاطئ البحر سلام على طائر الماء يرقص في ضوء القمر سلام على الشمس تسقط فوق الكرم لأبدا الظهر سلام عليه أبي وهو يهدي إلي حكم العمر سلام على وجه أم الصبوح كوجه البذر سلام على سوتة الدار تطرح أشهر غمر سلام على طهقهات الرعود وحزن المراقب قبل السفر. سلام على قطرات المطر فلسطين فلسطين إذا ما ذكرتك أوراق في شفتي الشجر فكيف تألغي شعوري وحبك مثل القضاء ومثل القدر لماذا فلسطين؟ لماذا؟ لماذا الهوى كله لفلسطين؟ لماذا جميع القصائد تذهب في داعا لوجه فلسطين لان الصباح يا اخواني هناك لا يشابه اي صباح لان الجراح يا اخواني هناك لا تشابه شكل الجراح لماذا فلسطين لماذا تفيض دموع المحبين لماذا يفيض هناك نهر الأردن؟ لماذا جمهوريات هناك تختزن الوجد والحنين؟ لماذا الموال الفلسطيني يدخل في قلبنا في أي عيد؟ لماذا الصلاة في القدس تعادل 1000 صلاة؟ لماذا تقاتل فلسطين عن العرب بالوكالة؟ وتحرص الأقصى بالوكالة وتحمي شرفهم بالوكالة وتحفظ عروبتهم بالوكالة لماذا يموت الفلسطيني حتى يؤذر رسالة وأبناء العروبة سكارة وما هم بسكارة يحبون شرب الخمور ولحم الغزال ولحم الحضارة لماذا يموت الفلسطيني والآخرون يغنون هندا ويستعطفون نوارا لماذا يموت الفلسطيني والتافهون يهيمون كالحشرات متاعا ويتجعون نهارا لماذا يموت الفلسطيني والمترفون بحانات أمريكا يستنطقون الديارا ولولا كتائب الأقصى والشعبية لكانوا مداسا ولولا حماس لكان عبيدا ولولا الجهاد لصاروا غبارا يقولون إن الكتابة اسم عظيم فلا تكتب وأن الصلاة أمام الحروف حرام فلا تقرب وأن مداد القصائد سم فلا تكتب فإياك أن تشرب وها أنا ذا قد شردت كثيرا فلم اتسمم بحبر الدوات على مكتبي وها انا ذا قد كتبت كثيرا واضرمت في كل نجم حريقا كبيرا فما غضب الله يوم علي ولا استاء من النبي لماذا احب فلسطين لماذا ايا ليتني قد ملكت ايا رب الم تكن قدسيانات اولى القبلتين وكانت على مر التاريخ منارة لهذا واكثر يا اخواني انا احب فلسطين شكرا